السلام عليكم الحمد الله بعد الله لله الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله بسبب الله وصلى الله وصلى بسبب وصلى الله وصلى الله مد الفرعي سبب السكون بينقسم إلى مد اللازم والمد العارض للسكون النهار ده إن شاء الله نتكلم عن المد يا أخوانا لا اللازم بقى البدن لو أم لا المر الفاتن لا قلنا فاكر آدم أقدم وإيمان وقوته وإسرائيل فاكر انت ويتوني و وتومنة و... قلنا ولا ملناش ده احنا نحص الفاتحة الكتة عن مد البدا المد اللازم ان شاء الله يا ام حرفي يا ام ايه كلم صلع نبي واحدة واحدة عشان نشاهد دفعنا وتفهم معي تعالى نتكلم عن اول حاجة الحروف المقطعة التي وردت في فواتح السور عددها 14 ووردت في 29 سوره وهذه الحروف تجمع في سله سحيرا منقطع أو نص حكيم لو تر قاطع ها هو هو هو هو هو هو دي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ورد في بداية الصور النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم واللام والهاء والسين والراء والقاف والالف والطا والعين كل هذه الحروف وردت في بداية الايه الصور. صل على النبي. هذه الحروف منها حروف اتت احدية. حد يعرف جبل بدأ في جبل السورة بدأت بحرث مقطع احدي? نقاب ونون وصاد صحيح جيرا قال ليه. وهذه الحروف اتت صناعية طاها ياسين حميم قاطين النمل قاطين النمل صح كده ولا صح؟ وهذه الحروف عتة ثلاثية ألف لام ميم ألف لام را راء قاطميم بس خلاص وهذه الحروف وفي عنسي كاف في الشورة ولف لام را هلا هذا وهذه الحروف عتة رباعية لا كفا عن صدقم تي عد كده ألف لام ميم صاد الأعراف والف لام م ر ر وهذه الحروف اتد خماسيه كيف ه عين ع ص ذلك الكلام خلاص يا جماعة طبعا الحروف المقطعة لماذا اتد في بداية السور وذلك الله خير الناس الله عليك ها الحمد لله تعالى والله ماشي بسم الله ماشي عمر سليمان ها عشان دي تتسجل عشان بعد كده لما يجي يقففونا في المعتقلات وكده اقول انا كنت قايل لا ايه يا عم خلاص يا عم ده نجح يا عم يا عم ده خلصت يا عم خلصت. no sir. فالحروف المقطعة التي وردت في بداية الصور حاول بعض الولماء أن يفسرها يعني يفسر معناها وكلها اجتهادات والعلم عند الله سبحانه وتعالى كما قال علي رضي الله عنه لكل شيء سر وسر القرآن في, في صواتح الصور فعلمه عند الله سبحانه وتعالى وبعض ما بدأ يكتهد يعني بعضهم قال اللي هي حروف من أسماء الله سبحانه وتعالى ألف لام مين مثلا الله لام لطيف م مجيد او هي حروف من جمل حروف من كلمات وهذه الكلمات مع بعضها تكون ايه جمل ا ل م انا الله اعلم كده يعني فدي اقتباسات يعني وابن قال ان هذه الحروف المقطعة اثناء للصور زي ما بتقول انا حفظت سوره قاف حفظت سوره ايه صاد وحفظت سوره النور وحفظت سوره يس ويوم الجمعة كان النبي عليه السلام بيقرأ في صلاة الفجر ألف لامي مستجدة فهذه الحروف المقطعة أسمال إيه للصور قال أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب بهذا القرآن والعرب طبعا القرآن معجد تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بالقرآن كلهم فقال الله عز وجل كل ان جتمعة الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ما قدروش القرآن كله كبير عليهم طب هاتوا ايه؟ عشر صور صحيح كده ولا ايه؟ عشر صور دي جد بصورة ايه؟ فاتوا بعشر صورين. هود ما عرفوش طبعا راح ايه يا جماعة هاه؟ صورة طب هم العرب مش بيقولوا لام وآلف وميم ونون مش دي الحروف اللي بيتكلموا بيها؟ الحروف اللي بتكلموا بيها يا عرب وبتكونوا منها كلمات وبالكلمات دي بتكونوا جمل يلا بالحروف اللي انتم بتتكلموا بيها في الليل وفي النهار كونونا كلمات والكلمات دي عملونا بها جمل وهتولنا ثلاث جمل عملونا ثلاث آيات أكثر صورة في القرآن إن أعطيناك الكوسر عد إن أعطيناك الكوسر دي مش هتلاقي مش تلاقي على بعضها 13-14 كلمة حاجات بسيطة يعني كده في عدد الكلمات يعني في العدد يعني فالعرب الله سبحانه وتعالى تحداهم بالإيه بالقرآن الكريم يا عرب يا من تتكلمون بالالف وباللام وبالنون بالمين؟ يلا هاتونا قرآن وحجم مش صع يعني مش غريب عليكم طبعا هو صعب عليهم بس مش غريب عليكم أنتم تتكلمون بالالف واللام والمين بس بالرغم من ذلك لن تستطيع أن تأتوا بصورة من سور القرآن الكريم. فبعضهم قال طبعا السورة قد هي يا جماعة كلفته عشر صور بعض العلماء قال لك مش معنى بقى في هود عشر صور يعني اكتهاد برضي مش معنى هود عشر صور هتعرف ده اكتهاد يعني مش. لا سورة هود رقم 11 هاتوا عشر صور زي اللي فات ولا ايه سورة هود سورة رقم 11 خدت بال حدثة فقاتوا بعشر صور زي اللي فات ها آه طبعًا اجتهاد يعني اجتهاد لا بكل ده اجتهاد يعني وبعضهم قال أنا القول الأخير ده يعني إيه قول الشيخ محمد الرشيد الغذا القول ده قرأته وقوله جميل يعني يعني ممكن القول إيه الانسان يركن إليه في فواتح الصور دي يعني الشيخ محمد الرشيد الغذا اللي إيه هذه الفواتح هذه الحروف المقطعة التي في بداية الصور جاءت على عادة العرب في الكلام على عادة اللي العرب في الكلام يعني العرب أو مثلا الراجل العربي عايز يسمعك كلام مهم جدا جدا جدا بس عايز بايه؟ يلف التنظرة زي ما احنا كده في الكلام وقولك ايه يا عم ايه هو ايه عم ايه يا عم دي ايه, ايه, ايه, ايه كده ليه؟ ايه دين الكلام بيه؟ لا بس لما بقول لك كده انت بتبدأ تنتاجه فالراجل العربي بمسمح حامين ايه حامين؟ اللي تنزيله الكتاب من الله العزيزي الحكيم صح كده قال ليه؟ من تا لفت الانتباه لامر عظيم جدا ولذلك تلاقي الحروف المقطعة دي بعدها كلام يتعلق بالايه بالقران الكريم وإعجازه واللي هو كلام رهيب كلام معدد ما تقول له ح م في ح م ايه ده ح م الكتاب من الله العزيز العليم ا ل م مثلا البقره ها أول مرة اسمع ا ل م ايه ا ل م ايه ا ذلك الكتاب لا ريب فيه الامرن الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ها نزل عليك الكتاب بالحق صاد القرآن المجيد ذا قاف ذي قاف القرآن المجيد صاد والقرآن يذكر نون والقلم وما يستر ياسين والقرآن الحكيم مثلا الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إلي ألف لام راء في الكتاب الحكيم تاسين نعم ل مثلا في الكهيات الكرآني وكتاب المبين أوه. يبقى الكلام جاء على عادة العرب في الكلام عازل في انتباهك الأمر مهم لأمر عظيم يبدأ الكلام بأمر يعني خارج عن القصيدة أو ليس من بين القصيدة أو ليس هو المقصود من القصيدة أو ليس هو المقصود من الكلام للفت الانتباه إلى كلام المهم صحيح كده قال ده قول يعني والله أعلم الله أعلم نبدأ الموضوعنا. خلاص يا جماعة؟ يبقى الحروف المقطعة التي وردت في بداية الصور كامل؟ 14 حرف 29 صورة. الحروف دي أحادية وثنائية وايه؟ خمسين. الحروف دي بقى يا جماعة بتنقسم لاربع اكتاب. في حروف لا تمد. حرف الالف. ألف. الالف. آ. الف الالف لا ومد عم ايه؟ صلى على النبي عمي بس عشان ما تطلق بطش عمي طبعا ايه في المصحف ف... في المصحف فرصونا كده الف ويه؟ ولياموا مين؟ ايه عم نعرف اللي الالف حرف مد زي قالة مثلا او السماء لا ما بقولش الالف بتاعت قالة والف بتاعت السماء انا بقول كلمة الف مش حرف الالف بنقول ايه؟ ها؟ كلمة الف انت ما بتيجي تقرأ في المصحف ها؟ مش بتقول ا بتقول حرف ولا بتقول كلمة. كلمة. بتتكون ا ولام هل في الثلاث حروف دول في حرف مد حروف المد دي ايه آلف يا أنا ما بتكلمش عن حرف المد الألف اللي هو الرسم الألف. أنا بتكلم ايه من, من كم حرف ثلاث حروف والثلاث لا تمد لماذا الألف لا لا يوجد دائق حرف مد. لماذا الالف لا تمد؟ لا يوجد دائق حرف مد. سهلت الكلام? سهل. بفيه حرف من ال ال 14 حرف لا يمد الالف يا جماعة لمدة هاجامة مش حرف الالف. كلمة ايه? كلمة الالف اللي هي تلت حروف. لا تمد. ليه? لاش مهاج حرف مد؟ الله ينور عليه. وفيه يا جماعة خمس حروف. خمس حروف وتمد مد طبيعي. يعني ايه مد طبيعي؟ مقدار كم حركة؟ حي طهر حمكم الله وفي البيت بنقول لي لي عالي اسم الله انت حد <تحلق> منيك بريفهم شوية <تحلق> من <أه>... حي طهر او حي طهر هذه الحروف تمد كم حركة؟ حركتين ويسمى مادة يا جماعة طبيعي، مش عارف انا في اخوة غايبة النظر درس التعنى النظر ده مهم جدا درس جميل جدا وش عارف هتلاقي جميل جزءا جزءا المادة الطبيعي في حي ونطفر هذه الحروف تمادة كم حركة؟ حركتين لماذا بقى؟ لماذا تمادة حركتين؟ صلى على النبي يوم عليه الصدقين ويا وطا وهاء ويا مش راق يا جماعة ايو انا عارف اللي احنا بنقول لا بس انا مش في القرآن في القرآن بقول ايه؟ ما بنقولش هاء في القرآن دول إيه هاء هزي الحروف كم حرف دولة خانتة على ستة خانتة هزي الحروف يا أخوانا بتمت حركتين بذب طبيعي، ليه صلى على النبي يوم زيدي النبي صلى بس، هقول لك أنا بس هقولك صلى عنه أول حاجة الحروف دي ثنائية حروف إيه؟ يعني ها دي كان حرف والها حرفين، والروا حرفين، واليا حرفين، والطا حرفين والتحرفين. حاجة كمان صلى على النبي يوم الالف بتمدد زيادة عن المدد الطبيعي الثمان ولا ضال إذا أتى بعد حرف المدد الألف يعني ينما همزة ينمسكول ينما إم همزة إما ياج مع صح كذا إذا ما تتمدد ألف زيادة عن حركتين إذا أتى بعدها إما همزة إما سكون صح كده طب آخر فوضى ما طول حاء اللي بعد الألف ولا همزة ولا مسكول هل في داعي أو سبب لحنا نمدد ألف زيادة عن حركتين يبقى ما فيه سبب للمد من هنزن او ايه? سكون. ثالث يبقى الحروف الثنائية عامل حد. حروف الثنائية كامل حروف الثنائية دولة خمسة. حين طهر. ها حروف الثنائية دي. او طهر. ها بتمد كم حركة? حركة. ل لعدل. وجود. سبب للمد. بعد حرف المد من هندن او سكون. ده الكلام. فاهمين ولا مش فاهمين? تمام. اقعد تقول الف لام روء. ما الف لام ايه? برافو صح وطبعا يا جماعة طالما بتمد حركتين يا اخواننا تلحق بالمد الايه طبيعي الحرفي يبقى عندنا حاجة اسمها مد طبيعي, حرفي. خلاص كدا حرفي طبيعي. كم حرف خلاص كده مد حرف طبيعي ها كام حرف دول خمسه اللي هي الحروف الايه الثنائيه صح كده ولا ايه وبتمد حركتين مش ما فيش سبب للمد بعد حرف المد من همزه او ايه سكون كده الكلام تمام بعد كده يا اخواننا احنا قلنا في حرف لا يمد لأنه لا يوجد به حرف مدل اللي مين؟ ألف في خمس حروف حرف مدى طبيعي طهر أو طهر في حرف واحد حرف واحد واحد حرف واحد في الوجهين في أربعة وستة حركات ها هنا كاتبه ومن طريقة في اتنين كمان يعني اتنين أربعة ستة بس من طريقة طيبة بالطيبة أربعة ستة حرف مين؟ العين. خليه على جنب ده. خلي العين على جنب. وفيها جماعة تمن حروف بتمدي ست حركات اللي هي سنقص علمك. نقص عتلكم. دي او دي يعني. جماعة النقص ما فيش عم. التمن حروف دولة فنقصه علمك يعني السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف أجلال الحروف تمد كم حركة يا أخوانا؟ ستة حركة تمد كم حركة؟ ستة حركة صلى على النبي بقى يوم بديد النبي صلى عليه الثلاثة والسلام. تعالى بقى الحروف دي يا جماعة حينطهر أو حينطهر لماذا تمد حركتين؟ لا يوجد سبب للمد بعد حرف المد من همزل أو يجب الحروف الثنائية تمد كم حركة؟ ويلحق بالمد لإيه؟ الطبيعي السين بقى والنون والقاف والعين واللام والميم والكاف ثمان حروف دول يا جماعة بتمد كام حركه ست حركات ست حركات لان الحروف دي حروف ثلاثية ويوجد بعد حرف المد سبب للمد اللي هو المد سبب السكون يبقى مادة لازم سبب الايه السكون يا عم مش فاهم واحده واحده انا واحد. قص علمي تعال حرف حرف السين يوم. يلا يلا قول السين كده سين صح كده ولا ايه فضلك. في يلا يا اخوانا يلا يلا يلا, يلا عم طلع النبي ياب الياء ايه صلى الله عليه وسلم الياء ساكنه وقبلها ايه صح كده وبعد الياء فيه يبقى ليه هتمد الياء انا بمد السين ولا ليه اللي في السين الياء بتمد ست حركات ما قبلها مكسور وبعدها سكون يبقى ده مد بسبب الايه مد بسبب السكون كم حركة يبقى السين حرف ثنائي ولا ثلاثي يعني من ثلاث حروف يعني. وتماتل ستة حركات ليه? عشان بعض حرف المد. سبب للمد المد. اللي هو مين? سكون. نون. نون. يلا عم يلا نون دي حياتي. احاديه ولا ثنائية ولا ثلاثية. حرف ثلاث. طلع عنا حرف المد. ساكنة ما قبلها. يبقى حرف مد. صحي كده. وبعده. يبقى هنمدى الواو هنمدى النون والا نقول الواو اللي في النون كم حركة بسبب يبقى ده مدى لازم بسبب ايه يا جماعة السكون خلاص كده كيه ف... بعد الادانة استكتن الله عليه <تصفيق> وسلم الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه ما أنا بنقول يا أخوان الأفاضل الثمن حروف سنقص علمك أو نقص أعسلكم كما أصل نقص هذه الحروف كل حرف منها حرف ثلاثي ويوجد بعد حرف المد سبب للمد اللي هو إياه سكون سكوه هاي. يعني أخذنا قاص ها تلاقي لسه مد كم حركة طبعا سكينا ما قابل أن يفتوحوا بعد أيه ساك. صاو الكلام الكلام علمك او نقطع كما سنقص هذه الحروف تمج ها ست يكون اصلي يكون لازم لا مش بتاعتنا ليه واتينا اظهر عن فتح القوه بدا ها مين اه اه ان ولا ماشي لسه اقول والله يا اخوانا والله اقول مالكم يا جماعه من عنايه الاثنين اقول سين بقى 30 وعين هيا يا ابني صل على النبي يا عم زين النبي صل عليه الصلاه الايه هنا في كانت تاكينه ما قبلها يعني ما قبلها من جنس حركتها صاحي كده ولا لا ولذلك مديت الياء هنا كم حركة ست حركات عشان الياء هنا حرف ايه مد اولين اسمه مد اولين او حرف مد يعني لكن هنا في العين اليأمل لكن ما قبلها يعني مادة ايه ومادة اللي ده أولئل شوية عشان كده أنا بقول للليأ بتاعت العين يا إما أربع يا إما إيه ومن طريقة طيبة اتنين كمان كلمات الطبيعي. خلاص سائل الكلام خلاص كده سائل يبقى شمعنا بقى العين فيها أربعة وستة أقل يعني من اليأ بتاعت العين يعني في سين ديه وفي عين ديه الفرق يعني بين اليه بتاع تين واليه بتاع تايه؟ مقابلة مكسور لكن ليه مقابلة ايه مكسور خلاص كده؟ تتعلي الكلام اخبرنا ولا ايه؟ خلاص؟ ايه عم اقول كده؟ خلاص؟ يبقى الحروف التي وردت في بداية الصورة عددها؟ في كم صورة؟ أتت أحدية ثنائية ثلاثية ربعية خمسية هذه الحروف منها حرف ها لا يمد لأنها لو وجد فيها حرف مد كلمة الالف وهناك حروف تمد حركتين كم حرف؟ خمس اللي هي الحروف الثنائية اللي هي حينطهر ليه؟ لا يوجد بعد حرف المد سبب للمد من عنزم أو سكون وهناك حرف يمد أربعة أو العين نشمعنا يعني اللي هي ما قبلها ايه؟ مفتوح حرسلين وهناك حروف تمد مقدار ستة حركات ايه يا اخوان. اه سنقص علمك. خلاص كده او نقص عسلكم كم عسلكم. نقص حروف ثلاثية وبعد حرف المجل سكور. ايه الكلام؟ طلع النبي يوم. دي نبي صلى. اخي الفضل لو عايز اقرأ قولوه تعالى طهل. طه تبع ايه الحركتين والهات تبع ايه. شبه تكره ازاي. طه. اه. طلع النبي عام عليه الصلاة والسلام. ده عايز اقرأ حامي. الحاء تبع الحركة والمين تبع الكام ست يبقى تقرأ ازاي حامين سالك الكلام صلا على النبي عام على صلاة ياتين ها ياتي ياء اثنين وسين ست تقرأ زبا ياتين هذا قراءة قاسين طين طب لو عايز اقرا ا ل ن ر ا ل حلو كده خلاص كده الكلام ولا ايه زي الفل لقيت لك حته بقى بسيطه كده هقول بقى المخفف والمثقل واشرحه مثقل لان انت تتقن فيه صح ها, ها؟ اه ما هقوله والله هي دي اللي عليها الدور فماكو يا جماعه مستعجلين ليه يا جماعة نعم ماشي حاضر ده كريمك انت ده كلام الله خالص كل واجب خلاص يا جماعه التقديمه دي خلاص طلع النبي بقى عم المد الحرف ده اخواننا الافاضل بينقسم ايه الحرف ده لازم الحرفي لماذا سمي المد اللازم لازم لنزوم المد ست حركات هو خطه واحدة كم حركة؟ خلاص كده ما سبب المد اللازم السكون بالمد اللذ لازم ده بسبب ليه لا السكون دي تبقى عليه قبلة بسبب السكون الأصلي سبب هي يا جماعة يعني السكون ثابت وصل وهاي ووقف ثابت وقف ووقف خلاص كده يا جماعة المد الحرف ده خو إنه الأفاضل بنقسم إلى ماد لازم حرف مخفف ومفقل وشبه متق مثقل لو فيه ادغام شبه مثقل لو فيه اخفاء مخفف لو مفيش ولا ادغام ولا ايه ولا اخفاء بص يا عم على النبي يا عم عليه الصلاه والسلام زيد النبي صلى الله عليه وسلم بص يا اخي الفاضل بقول لحضرتك ايه تعال نكتب كده ايه? الف. لام. مين? يلا عمي. الف. ها? فاش مات. لام. بمدى انا احطف في اللام. ليه? بعدها مين? ساكنة صح كده? اللام دي كم حركة جماعة? ستة عم. سنكسة علمك صح كده? علم ما ما, ما كمة? عسل لقص. يبقى الالف بتاع تلان دي كام حركة؟ طلعوا عندنا بيابة لام ميم مالها؟ ساكنة صحيح كده ولا ايه؟ مي مي مي ميم مي مي مالها؟ خالنا احنا في التجويد منش فاكر انا اما تيجي ميم ساكنة وراء ميم متحركه بنضغم الميم الاولانية في الميم الايه؟ هنضغم الميم الاولانية الساكنة في الميم المتحركة اسمه ايه يا جماعة فاكرين يا جماعة الليه؟ اضغام مثل صغير انت يبقى صغير يا جماعه اما الاول ساكن والتاني متحرك ايه يعني ايه صغير يا جماعه ساكن ومت... يعني ايه صغير ساكن ومتحرك يلا عمي اخو الفاضل ها ل م وايه م ها ها ايه يعني ساكن وربو تحرك ونفس الحرفين بنعمل عملية ايه بتغمي 2 صغير يبقى الميم الاولانيه خلاص احنا نشيل السكون بتاعتها ونشدد الميم الثانيه طب ايه انا جايه دلوقتي يا جماعة؟ ادغام والاضغام ده مقداره قلنا حرقتين فاهم كده ولا ايه يلا نقول ا ما فيش مد لام م كام واركن على الميم بقى عشان هنغرم ميم في ميم يعني تقرا ازاي لام م مين بقى بالمد الميم ولا ليه اللي في الميم لا يا جميل الله ينور عليك يبقى ا ما فيهاش مد والقلب بتاع اكلام ست حركات ومين في مين اضغام دو كم حركة حرفين. عمي عملت هنا اضغام ولا ما عملتش اضغام حرفين. في اضغام يعني يبقى تماما مد ايه مد لازم حرفي ليه لازم لزوم المادة ستة حرف ليه حرفي عشان حرف ليه المثقال اضغام اضغام مين في مين مين في مين اضغام اثنين صغير سالك الكلام والله لا فاهمين يا جدع لا لا ده انت البس ال... فكك من المخفف دلوقتي هنقول بص حاضر بيقول ايه لو قلت قاف والقرآن المجيد قاف خلصت الحمد لله هل عملت ادغام هل عملت اخفاء يبقى اسمه ايه مخفف صاد الحمد لله ولا ادغام ولا اخفاء يبقى اسمه ايه مخفف صح كده ولا ايه؟ تين، الحمد لله ولا اضغام ولا اخفاء يبقى ايه يا جماعة؟ مخفف تأتي الكلام ولا ايه؟ ألف مفهاش يام ده ايه ده؟ مسكك اضغام اضغام ده مسكك تبميم اليه بقى الثانية دي اليه بتاع تميم دي مخففة عشان ما فيش بعدها حاجة خلاص كده؟ ثاني الكلام ولا ولا فن طب يا عم هقول لك حاجه طلع النب يا عم لو قلت لحضرتك عليه طاء الكلام طاطين تين يلا عم انت حلو طاء كم حرفه؟ كم حركة يا عم طا يا عم حين طهر. حرف انطهر حرف ثنائي ولا يوجد سبب للمد بعد حرف المد فين هنمد ليه كم طاء كده ال دي تبع الستات طاء كده ليه ايه؟ ولا تبع الحروف طبعا الحروف الاسناس بستة عركات بس بشبعة ستات يعني تهام فنن نون تاك نون وراها مين اسمه يا جماعة يا عم اتغام يا عم حروف الاتغام يا عم يا عم يا آه هتطلع بتجويت حروف الاتغام ايه يا رمالون. والميم يتغام بغنه ينمو صعي كده ولا ايه؟ تمام كده ماشي إن شاء الله ربنا يوفقك يا رب وقعدت على كلامي يعني نون في ميم هنعمل ايه يا جماعة؟ وقلنا كم حركة؟ ادغام في تجديد اهو يعني دي باسم ايه؟ مد لازم حرفي مثقل ليه لازم؟ لزوم المد تتطع، ليه حرفي؟ فحرف ليه مثقل في وجود الادغام ثانيا كده سيم ميم لا دي خلصت ده دي ما مخافر في الأخير ثانيا ايه؟ تامان. بقول لها حضرتك حاجة. طا. سين بس. يلا اقول لها عم. طا. كم حركة؟ تبسين. ست. مادة اتمو ايه بقى? بقى الكلام ما اقومها. مادة لازم حرفي مخافي. شبت بعد ساعة تقول اول. الكلام يبقى كده مضبوط. عمي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. خيركم من تعلم الكرآن. معلمة يبقى معلمة دي لازم تفهم تجويد عشان تبقى ايه علمه واحد يقول لك واخد التجويد بالتلقي طب يا حلو بالتلقي هتعمل ازاي بقى معلمة ما لو كل الدنيا بالتلقي يبقى مش ه... مش هنلاقي معلمة دي بعد كده قول لي ايه رايك صح كده ولا ايه فكل ده انت بتاخده تعرف بيتشرح ازاي وكده كده بقى ان شاء الله يبقى كل واحد فيكم لو مدرس تجويد يا الدنيا كلها تعرف سنه كويس ان شاء الله ماشي عم تعالى تمام؟ الحمد لله تبطل على النبي يا عمد عليه الثلاثة والسلام. بص اللي جاية دي طبعا المسقل ده أما بدبغل مين في مين أو نون في مين مفيش تاني في القرية مين في مين؟ لام ميم وإيه كمان؟ ميم. مين مفيش تاني صح كده ولا؟ تعالى نشوف شبه بالمسقل الاخفاء. هي في حتتين برنا في سورة مريم كاب ها يا عين صادر بدايةً بدايةً سبك يا عنا من الإضغام والاخفاء والكلمة اللي بات منهم تعالين شوف بات المقادير يعني كاف إيه يا جماعة يا عم كيف يا عم نقص عسلكم في يا جماعة والإيه إيه يا جيب الميت جب الميت رجعلك الحروف تاني ستة يا عم سنقصه علمك ساعة كده عليك حرف ثلاثة اهو حتى اهو ثلاثة هو. ثلاثة كم حركة? حركة ستة. تبهات. جميع. تبهات. تبهات. تبهات. خلينا ستة وخلاص. ولا ايه? دعنا بقى ندور على اضغام. ندور على اخفاء. كده يعني. ما لقيتش يبقى خلاص. كاف. خلص. يبقى ايه? كاف يبقى ايه? مخففة يلا يا جماعه مد لازم حرف مخفى ها كم حرف مد طبيعي دي كم حركه مد طبيعي عين اوه عند عين دي يا جميل برافو عليك خدنا احنا في التجويد عين عين طبعا احنا بنقول عين يعني عين النون لما يجي وراها طاد اخفاء صح كنا وليه؟ وتفخم الغنة عشان الصاد من حروف التضخيمه. يلا جماعة تكرة ازاي زايدي. يلا ميزة. ها. عيم. كده بقى تسمع للغنة بقى للخيشوم عيم. كده بقى. بس ما تخنافش مية في المية. عاد. خد بقكم الغنة جماعة. بتنقسم على الفم والإيه والخشوم. الصبعات الناس ما بيجي يعمل غنة. مية مية من الخشوم غلط مية مية من الفم غلط الفم والخشوم الاتنين بيشتغل يعني وقال يقول لك ايه مان كان فيه يا عم انت هتنهي هتعرفنا ليه وتمان كان فيه يا عم ده ايه حتة كده وحتة كده حتة من الخشوم اللي هي لئيه الغنة والفم ده بيشتغل تيبدأ بقى تتفخم ترقق يعني تبدأ تجاهز للحرص اللي بعد كده يعني مثلا ايه منزل الذي مثلا مثلا من ده اللي بص بص من بص لسان مش شغال ولا مش شغال ها ايه شغال بيعمل ايه مستني الغنة تخلص عشان نقول الايه ازاي طع كده ولا ايه حضرتك قلت من ده قعدت تقول ازاي بقى ولا من ده خلاص يبقى الغنة جماعة جماعه مش 100% من الخيشوم الغنة بتطلع من الخيشوم بس انا ايه يعني الاخفاء الاخفاء الشغل كله مش على الخيشوم في شغل للخشوم وشغل للفم خدت بقى حضرتك فهنا في شغل للفم اللي احنا هنفخم الغنه عشان ايه؟ صادت يلا حبيب قالبوتول ايه؟ عين صادت تالك ايه ده؟ ايه ده اسمه ايه ده بقى؟ مدلاج حرفي شبه مستقل طلعنا النبي اخر مثال حميم عين تين قابل بعيد عن المثقل والمخفف في الكلام اللي بدك منه العين أربعة ستة صح؟ ستة وستة وستة لا تلت ستات دي فوق. أكثر من ست يا عم ستات لا ما ستة ثلاثة الله ما على النبي نون ايه عم أكفاء. نون شيرو مثقل شيرو مثقل اقرأ كده الله عين سين قاف تالي ثالث حد فاهم حضر اخي امت مسقل اضغار مين في مين او نون في مين تالي الكلام خلاص امت شبه مسقل خفا عندك موضعين مثل القرآن كيف هي عين صاد وعين سين قاف خلاص غير كده اوه مخفف. نعم يا اخي افضل افضل. النون مع التين والنون مع القوة. لا المد ده تتة. ما شوبه مثقل عشان الاخفاء هنا في النون. احنا بنمد لياه. اه شبه مثقل يعني اخفاء بعد حرف المد. قلت بالك؟ شبه مسقل عشان في إخفاء بعد حرف الملك تاعتين وهنا العين بتاعتين عشان نرى إيه تاعتين تاعتين تاعتين تاعتين تاعتين نجمع الكلمتين البقين اللي احنا قلناهم الحروف المقطعة التي وردت في فواتح الصور 14 حرف سلوس وحيرا من قطعك أو نص حكيم لو سر قواطة تنقسم إله هناك حروف طبعا جت احاديه ثنائيه وثلاثيه رباعيه ايه خماسيه 29 صوره هناك حرف لاي فيه حرف مد ولذلك لا يمد الالف هناك حروف مد مقدار حركتين الا حروف الثنائيه خمس حروف حي ينتهر لا يوجد بعد حرف مد بسبب المد من هند او سكون هناك حرف في الوجهين من طريقة الشاطبيه ثلاثة اوجه من طريقة الطيبه اللي هو حرف الايه العين عشان الياء ساكنه اولا قبلها مفتوح وليس مكسور وهناك ثمان حروف مد مقدار كم حركه 6 إذا بعد حرف المد تشديد مد لازم حرفي مصابق إذا اتى بعد حرف المد اخفاء مد لازم حرفي, حرف حرفي شمو مصابق إذا لم يأتي إضغام لإخفاء مد لازم حرفي ماذا الله خير عليكم